ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما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 فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إِنَّكَ لغوي مبين فلما أن أَرَادَ أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أَن تَقْتُلَنِي تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن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 قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس منها جانب الطور نار قال لاهلهم كثوا انني انست نارا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نودي مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عصاك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 واخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقوني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا آتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 وكم أَهْلَكْنَا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبطاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا ايانا يعبدون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 سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو وهو الله لا هو وله الحمد في الاولى والاخره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 قل ارأيتم إن جعل الله عليكم منها رسرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيك بليل تسكنون فيه أَفَلَا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون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 أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو, أشد قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعها ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون, يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 ومن جاء بِالسَّيِّئَةِ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ الذي فرض عليك الْقُرْآنَ لرادك إلى مَعَادٍ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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالكن إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.